السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير تسجيلات رياض الفالحين الإسلامية بالرياض تقدم الباب المفتوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى المغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى المغفرة من رب وَمَا جَنَّهَ وَجَلَّتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَلَرُبُّهُمْ عِدَّةٌ مُّنْتَهِيْنَ وَجَنَّتِ السماوات وَالسَّمَاوَاتُ وَلَرُبُّهُمْ عِدَّةٌ مُّنْتَهِيْنَ وَعِدَثَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْكَامِلِينَ عن وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فجتَ النومَ لموهُ أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا I don't عجل يا أخ الحبيب عجل ما دام الباب مفتوحا إنما نقول الباب مفتوح حياكم الله وندعو له ونقول الآن نبدأ صفحة جديدة مع الله أي نعم أريد أن أتحدث إليك أنت أخي حديثا أخصتك به فهل تفتح لي أبواب قلبك الطيب ونوافد ذهنك النين فوالله الذي لا إله غيره لا لأحبك أحبك حبا يجعلني أشعر بالزهر كلما رأيتك تمشي خطوة إلى الأمام وأشعر والله بالحسرة إذا رأيتك تراوح مكانك أو تتقهقر وراءك أحدثك حديثاً أسكب روحي في كلماته وأمزق قلبي في عباراته إنه أخي حديث القلب إلى القلب حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء أيها الأخوة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 وفي حديث صفوان بن عسال أيضا أنه ذكر بابا للتوبة مسيرة سبعين عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها وعن عبد الله بن عمر إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغت إذا عجل يا أخي الحبيب عجل ما دام الباب مفتوحا قبل أن تطلع الشمس من مغربها وما يدريك متى تطلع الشمس من مغربها ربما نكون نحن في أشراط الساعة الكبرى أو على أبوابها ونحن لا ندري وإن كان هذا بعيدا فنقول لك عجل قبل أن تغرغر قبل أن تكون الروح تتردد في حلقك فحينئذ لا تقبل منك التوبة لأنك رأيت الملائكة الذين جاءوا لقبض روحك فحينئذ لا ينفعك الإيمان وعن أنت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين فيا أخي الحبيب والله إني لك محب وعليك مشفق ولك ناصح، حاول أن تكون من التوابين كلنا خطاء فمن منا التوابون بداية حياة جديدة بداية تعديل المسار في الحياة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 أن يطلع المولى جل جلاله فيران وقد نكثنا العهد وأخلفنا الوعد أيها المبارك أيها المؤمن بربه أيها المصدق لرسوله تذكر وقد أعلنت لله توبتك أن يوم تبنى تبنى إلى رب تواب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل لنتذكر معاشر التائبين أن ما تبنا إلى رب تواب يرضى لعباده أن يتوب إليه ويعرض عليهم هذه التوبة فينادينا نحن المذنبين الخاطئين المسرفين قائلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أوفتهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعندنا إلى ربكم وأسلموا له لقد تبنى إلى رب تواب يرضى أن نتوب بل يفرح المتوب لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقد راحلته في أرض دوية مهلكة وعليها طعام وشراب. فأيس من الحياة وعيقن بالممات وفقدت كل حيلة فعاليتها وكل سبب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 تتراى يتراحم به الخلق كلهم وأبقى تسعة وتتعين جزءا يرحم بها عباده إن يوم نسترحم فإنا نأو إلى رب رحيم هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل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 ونلتزمها فلا نخلفها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهات ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرها واتبع هواه وكان أمره فرطا من الأسباب طول الأمل بأنه يظن أن يعيش ثمانين عام وتسعين عام وأنه يتمتع بشبابه الآن وبعدين تبع لكن ما يدري يا المسكين أن التوبة إنما تكون من توفيق الله قد يعيش تسعين عام في المعاصي لكن إذا جاء الموت لا يوفق إلى التوبة وكما يقول الشاعر الأندلسي ابن شهيد لما مات نديمه وحضرت وفاة ابن شهيد قال ادفنوني بجوار نديمي ثم قال شعرا وهو تحت الأرض نديمه تحت الأرض وهو فوق احتضر يا صاحبي قم فقد أطلنا نحن طول المدى هجود فقال لي لن نقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد تذكر كم ليلة لهونا تذكر كم ليلة رقصنا وغنينا وفرحنا وشربنا وضحكنا وقنصنا ورحنا تذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد وكم سرور همى علينا سحابة ثرة تجود كل كأن لم يكن تقضى وشؤمه حاضر عتيد شؤم الذنب إطاردنا من مكان لمكان الفرحة راحت وجاءت الترحة والغصة والعذاب وسؤمه حاضر عتيد حصله كاتب حفيظ وضمه صادق شهيد يا ويلنا ان تنكبتنا رحمة من بطشه شديد يا رب عفوا وانت مولى قصر في امرك العبيد ثم مات فالامل بانه سيتوب لن لأنه كما يقول الإمام ابن القيم الدوام على المعاصي بريد الموت على الكفر والدوام على الطاعات بريد الموت على الإيمان والإسلام. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضلك ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال عن الموت على الإسلام يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حتى تقاته ولا تموت إلا وأنتم مسلمون. مقدمة ونتيجة. الامر الثاني صحبة الاشرار انه يصحب ناس زي نولا يا شيخ افرح واستامس وكيف وفرفش والدنيا جميلة والحياة حلوة وهذا خير فايت وربك غفور الرحيم دائما يذكرون هنا بعبادية اني انا الغفور الرحيم لكن ابدا ما يأتي على لسانهم وأن عذابي هو العذاب الأليم أبدأ فيبدأ يتواكل ويوسع الرجاء حتى يدمن على الذنوب والمعاصي ومن أدمن على الذنوب والمعاصي يجد لفرقة للابتعاد عنها وحشة الإنسان إذا ألف نوع من الحياة ونوع من الذنوب ما يطيق واحد يقول له يا ابن الحلال تعال صل وش يضرك وش كلفك ما قلنا لك الصلاة والدينار تعال صلب بلاش. وتجره تجره تجره عند باب المسجد يسحب ايده ويحرم ويمسكه واحد من يمينه ويمسكه واحد من شماله ويدخلونا المسجد غصب وتعال شوف ان تكبيرة الاحرام كأنه يصيد طير بسبب كثرت تراكم الذنوب والران على قلبه وصدره وكثرت إحاضة الشياطين من حوله وعدم ترويض النفس على طاعة الله صارت ثقيلة وكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يأتي قلها فصحبة الأشرار يزينون له المعاصي ويبعدونه عن التوبة يقول له تعال اشرب يقول ما عندي فلوس صرفت آخر قرش على البيت سويت لهم عشاء يطق صدرة تعال على حسابي ولو تقول له تصدق بدرهم في سبيل الله يجدها ثقيله ويناقشك ونشفريجك من يقول توصل ومن يضمن لي انها ما تسرق ومن يضمن لي ويقول حق صاحبه تعال اشرب على حسابي شفتوا كيف أفمن زين له سوء عمله ورأاه فرأاه حسن حسن هكذا على الإطلاق وكذلك زين لفرعون فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويستبد الشعوب وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل حتى في آخر لحظة من لحظات عمره لم يوفق إلى التوبة تبتوا الى الله ليلة الله. امنت بالله خفيفة لطيفة خاصة في البحر ويغرق الامواج يحتاج الى كلمتين يتوب فيهم بصدف امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين كلهم مش طولة وجبريل يقول في الحديث لو رأيتني يا رسول الله اخذ من طينة البحر واضعها في فم فرعون حتى لا يسلم من من من شدة إجرامه جبريل يكرهه يبغله ومات على الكفر والعياض بالله فلهذا لا تحسب أنك توفق إلى التوبة الإمام ابن القيم في كتاب الشافي يذكر عجائب وغرائب يقول لك اللي متولع بتربية الحمام وتشغله عن الطاعة والصلاة و24 ساعة فوق السطح يصفق ويصفر في آخر لحظة من لحظات عمره الناس حوله يا ابن الحلال يقول لا إله إلا الله يقول آه علق الله بي آه علق الله آه ويموت ويقول آه علق الله طير لي يقول بدل ما فيه اللي قلبه متولع بالغناء يقول له يقول لا إله إلا الله قول محمد رسول الله ما يستطيع لأنه طول عمره الس... هو ماشي في السيارة هو ماشي في الشارع وهو بينام وهو في الحمام واكتشف نفسه النصة حلوه في الحمام وشيء عجيب دائما يدند وطنطن بلسانه فإذا له تعال قل لا إله إلا الله عند الن... عند الموت قال أحب حبيبي وأعبد حبيبي أحب حبيبي, أحب حبيبي وأعبد حبيبي أحب حبيبي وأعبد حبيبي إلى أن يموت هذا مذكور في الكتب ارجعه إلى الجواب تجدون والذي قلبهم واللعب بالبيع والشراء اللي يشق الخام يبيع الخام وكذا وينادي حياء على الصلاة ما يسكر دكانه ولا يروح يصلي وإنما قلبه إذا جاء عند الموت أضعف ما يكون عند الموت الفتانات والجسم ضعيف والروح تقعقع والشيء عظيم وتأتيه أمه وأبوه يأتيه الشيطان بصورة أمه وأبيه يقول له مت هذا يقول له مت نصرانياً. الواحد يصيبه صداع خفيف بالدنيا ما يطيق أولاده والله يا إخوة صداع بس صداع يضحكون الأولاد يلا يضحكون طلعيهم برة وصداع فكيف نزع الموت كيف خروج الروح يصاب بصداع خفيف يركع راسه بينفجر يسجدها ينقرها نقر من شدة الصداع كيف خروج الروح فلهذا لا يظن أنه يوفق إلى التوبة إذا داوم على الذنوب والمعاصي أبداً فلهذا عليه ان يحرص على لزوم ذكر الله نام عليه ويستيقظ عليه نام عليه ويستيقظ عليه فالذي ينام على لا اله الا الله يصحى على لا اله الا الله اول ما يأتيه له في القبر من ربته حب لله لا اله الا الله سنه ماخذ عليه ماخذ عليه فالحذر من رقه السوء الحذر من الامل الحذر من صبوة الشباب الحذر من الادمان ادمان النظر الى المعاصي، تلفزيون والنساء الكاسيات العاريات ويتمتعوا محد انبي يقفل عنها الدار ما في احد يشوفني ولا طالعني ربك يراك الم يعلم بان الله يرى يطالع ويطالع ويطالع مع المدة مع المدة في لحظة لحظة من اللحظات لحظات الغفلة يسمع شيء داخل صدره يقول جف واذا هو حائل حائل الهي نزل بينه وبين كل الطاعات شكه رئيب رئيبه تنزل في القلب واعلموا ان الله يخول بين المرء وقلبه والله سبحانه وتعالى يعطيناه بين الحين والحين مذكرات لهذا الحائل مذكرات نظارتك بيدك وتدور. تقول لكم العيال وش تدور نظارتي ونظارتك بيدك من الذي حال بينك وبينها؟ الله نظارتك وهي بإيدك فكيف لو حال بينك وبين قلبك؟ حي على الصلاة يظلم الوجه ويضيق الصدر وتتحجج النفس ما يستطيع يرفع رجل وقدم رجل الناس من المسجد فلهذا احذروا من هذا الحائل الذي يأتي بسبب الإذمان على الذنوب والإصرار عليها وبعض الناس تراه وخاصة في تقلبات الميتين وأحوال الميتين وهناك أشرطة في هذا لعل بعضكم سمعها يرى أن هناك من الناس من في قلبه إصرار على كبيرة خبيئة موجودة انطوى عليها قلبه ولم يتب منها فجأة تنفجر في لحظات الموت تنفجر هذه الخبيئة الفجر فتغطي على كل مشاعره واحد يختم القرآن ويصلي الجماعة ويروح العمر وصوم رمضان لكنه يأكل ربا وما أحد يدري عنه ويقول خلاص مدام ما في أحد يدري بينه وبين الله الله غفور رحيم ولم يعلم أن درهم ربا يأكله وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنيا والربا بضع وسبعون 70 بابا وشعبه أيسرها وأهونها كأن يأتي الرجل أمه فيظل طاوي عليها كابت عليها يلهث يلهث يلهث يلهث في تحصيل الربا ورايح وكل ما قاعد مع الناس والله أنا بخير الفلوس زادت والمال كثر والزرع نما والكذب ويتحدث يخدع نفسه وهو قادر أنه شاهر السيف على ربه يحاربه فإذا جاءت لحظة الموت ظن أن الختمات والركعات اللي أدها دي كلها راح تنفعها وإلا هي كلها تطيش تطيش ما يبقى منها شيء نعم فلهذا الحذر ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بعض الناس يظن أن الاستقامة تشد وتعقيد وتطرف وتضييق نقول يا إخوان المحافظة على الصلاة تشد ترك الزنا تشدد ترك المخدرات بانواعها تشدد ترك الزنا تشدد ترك جريمة قوم لوغ تشدد تطبيق سنة محمد صلى الله عليه وسلم تشدد سبحان الله الله يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب مرة من المرات جينا جلسة من جلسات الشوارع سيارات مصاطر وددات مرفعة بعد ما نزلنا وتكلمنا فتحت المجال للنقاش واحد من الشباب قال يا اخي صراحة بعض المطاوعهم موسوسين. قلت سؤال انت الان لو قدر الله تلبس فيك جن او صرت مرض نفسي وين يودونك العيسى وبشير يعني احد هؤلاء يقرأ عليك قال لا والله يودوني الامام المسجد وين المطاوع يقرون عليك قال طيب هم موسوسين. كيف يقرون عليك قال عدو الله تبصد ان الموسوسين ما هم هم نعم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة فلذلك يا أخوان والله أن الدين هو السعادة والله أنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاح ولا سعادة في هذه الحياة الدنيا إلا بالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى فبعض الناس يظن أنه إذا دخل في حياة الالتزام بشرع الله معنى أنه دخل في بوتقة الاعتقاد والتزمد أو أنه لا ضحك ولا فرح ولا سرور هذا ظن كثير من الشباب وفي الحقيقة والله إن العبد المؤمن لا كان مرتبطا بالله حينما يضحك يضحك من قلب سعيد أما العبد الذي بعيد, بعيد عن الله سبحانه وتعالى ترونه دائما يريد أن يضحك لأن الهم يعتصر قلبه فدين دين السعادة ولسوار السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد فسعادت فسعادتك يا اخي الحبيب يوم ان تكون عبدا لربك سبحانه وتعالى ويتكلمون عن الشباب الصالح شباب الصحابة شباب علموا ان الدنيا ساعة فحولوها طاعة شباب علموا ان لقاء الله محافظه What <laughs> من لمن تاب فتابوا وتوضؤوا وضوءا يريدون ان يصافحوا به محمد رسول البشرية في مقعد صدق عند ملك مقتدر فتشللت افكارهم وتحطمت امنياتهم من كثرة ما يسمعون من المنافقين من كثره ما يسمعون من المنافقين وهم يهاجمون شباب الصحوة فاقول لأولئك متاكئ والله انهم مساكين يا ليتكم تشعرون بما يشعر به اولئك اصحاب قيام الليل واصحاب التهجد واصحاب الصيام واصحاب اللحة الطويلة واصحاب الثياب القصيرة يا ليتكم تجدون ما يجدون والله لن تتكلمون بعد هذا اليوم انكم لا تشعرون بما يشعر به اولئك من الراحة ومن الطمأنينة فلا يظن أن أصحاب الصلاة وأصحاب الطاعات والبعد عن المخالفات أنهم يعيشون في تعقيد وفي ضنك وفي مرارة عيش لا والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم قال سبحانه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أنت بررت بنفسك يوم صليت أنقدت نفسك سبحان الله يقول ابن قيم لله الفضل والمن يعطيك الإيمان ويعطيك الحياة وكما قال ثم يتوب عليك فتكون المنه لله ليست لك آتى العراب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام جهينة وأسد وأشجع قالوا يا محمد اشكرنا قال على ماذا قالوا أسلم العرب كلهم بالسيف وما نحن أسلمنا بلا قتال فسكت عليه الصلاة والسلام كان مستحي ما يحب يجرح المشاعر وإلا يتمنى الإنسان أنه يهتدأ على يديك يقول احمد الله احمد ربك كان اهتديت على يديك هذا مو صحيح إنسان تهدي إليه تمراً على أقل تقدير تمراً أو رقباً فيقول احمد الله أني أخذت هديتك احمد الله أني قبلت مالك فسكت عليه الصلاة والسلام ما يعرف تجريح المشاعر فأنزل الله يمنون عليك أن أسلموا كلها تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين لا المنه لله الفضل لله العطاء لله أنت من على الله لأنه هداك؟ قال من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها العنصر التاسع هل الهداية سبب للمخاوف؟ هل الإنسان إذا أصبح مطوع سبب لأن يخاف؟ الإنسان إذا التزم سبب إلى أن يعلق به التهم يصبح متزمت سبحان الله كان وهو فاجر وفاسق عبد للأغنية وعبد للسجارة هو كان في أمن وكان جيد الخلق وكان متوسطا فلما استقام وقصر ثوبة واهتدى وسجد لله وأعفى لحيته وأحبى الله ورسوله أصبح متزمت أصبح متطرف معاشر المؤمنين ما منا إلا ويتمنى الاستقامة وما فينا إلا ويود التوبة ولكن قفوا هنا قليلا إن كثيرا من الشباب إن كثيرا من الناس إن كثيرا من النساء والفتيات والذكور والإناث والكبار والصغار، إن كثيرا من الناس يظنون أن الهداية والاستقامة والالتزام والتوبة يكون ذلك في لحظة على حين غره يصبح عاصيا فيمسى تائبا أو يمسي عاصيا فيصبح تائبا يظن بعضهم أن هناك لحظة يظن الكثير أن هناك فجأة ينقلب فيها الواحد من الظلالة إلى الهدى ومن الظلام إلى النور ومن المعصية إلى الطاعة ومن القطيعة إلى الصلة ومن العقوق إلى البر يظن البعض أن التوبة بإزرار أو جهاز تنقلب حال الشخص حين عليه لا والله يا عباد الله من كان ينتظر هذا الأمر لكي يتوب من كان ينتظر هذه الحال لكي يتوب فما أبعد توبته وما أضل أوبته لكن ما التوبة يا عباد الله تكون بالمجاهدة التوبة يا عباد الله تكون بالمجاهدة متى تحصل الهداية تحصل بالمجاهدة من الذي قال ذلك؟ يقوله الله في محكم كتابه والذين جاهدوا فينا لنبينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نعمة الهداية نعمة لا تعدلها نعمة نعمة تلحقك كآثارها في هذه الدنيا فتعيش سعيدا إذ لا سعادة بغير هداية والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواً لهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعمل صالحة طوبى لهم وحسن مأوى نعمة الهداية تلحكك آثارها في الساعات الحرجة وفي اللحظات الصعبة حينما تزول الحجب وتنكشف الحقائق وتبدو الأمور على وضعها الطبيعي دنيا زائلة وشباب فاني وحياة منتهية وآخرة مقبلة وملائكة نازلة وملك الموت موكل بقبض روحك ونقلتك من هذه الدار إلى الدار الآخرة هنالك تنفعك نعمة الهداية فيثبتك الله بالإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا هذا الكلام عند الموت لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على من خلفكم اطمئنان على المستقبل وعلى الماضي وعلى الحاضر المستقبل لا تخافوا منه والماضي لا تحزنوا عليه والحاضر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ليش؟ لما؟ قالوا نحن أولياؤكم كنتم أولياء الله في الدنيا فنحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم نعمة الهداية تنفعك في القبر المظلم في القبر الموحش في القبر الذي نحن اليوم في غفلة عنه نسكن القصور وننسى القبور نعيش في النور وننسى ظلمات القبور نركض على الأسرة وعلى الفرش وفي غرف النوم الطوينة العريضة وننسى اللحظ وظلمته والقبر وضغطته والسؤال وشدته في تلك اللحظات تأتيك نعمة الهداية ويلقنك, ويلقنك الله عز وجل حجتك ويثبتك لأنك كنت في الدنيا ثابتا ما كنت متزعزعا ما كنت متذبذبا ما كنت متلونا إنما ثابت ثبوت الجبال الشوامر ثابت على دين الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا هنا هنا الثبات من ثبت هنا ثبته الله بالقبر وثبته الله على الصراط وثبته الله بعرصات القيامة حتى يدخله الله دار الثابتين جعلنا الله إياكم منهم ومن زاغ هنا من انحرف هنا انحرف في القبر وانحرف عند الموت وانحرف على الصرار وانحرف في العرصات حتى يدخل دار المنحرفين أجارنا الله وإياكم منها ففي القبر ما تنطق الشهادات ولا تنطق المناصب والكعاس الدوار ولا تنطق العمارات والقلوك والمؤسسات ولا تنطق العضلات ولكن تنطق فقط القلوب المؤمنة المهتديه التي عرضت الله في هذه الدنيا وفي عرصات القيامة مرورا بالجسر الرهيب الجسر المضروب على متن جهنم جسر عظيم مواصفاته جاءت في الحديث الصحيحة أدق من الشعر أحد من السيف أحر من الجمر أروغوا من الثعلب والناس مأمورون كلهم بالسير عليه إذ لا وصول إلى الجنة إلا من خلال ووسائل النقل ووسائل العبور هي العمل العمل الصالح وصدق من قال أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم تعب الذنب والذنب وتغطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيء وما في مصحه ريف أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحطاق وتهتم فكم تسير في السهوي وتختال من الزهوي وتنفض إلى اللهوي كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهد إلى أضيق من ثم هناك الجسم ممدود. ليستأكله الجود الى ان ينخر العود ويمسي العظم قدرا فزود نفسك الخير ودعما يعقب الطير وهيئ مركب السير وخطم اللجة اليمن بذا اوفيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفة راح بآذاب محمد يأتم فعودوا الى الله جل وعلا وتوبوا الى الله عز وجل واستعدوا للقاء الله تبارك في الله ان الله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين وهو الغني عن العالمين جميعا ورد في الحديث الذي رواه الترمذي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك لا بقرابها مغفرة فلان مات وهو صحيح فلان جلس يأكل يأكل نقمة العشاء أو نقمة الغداء وجاءه الموت وسقط بين عيد أهله ومات لا إله إلا الله بدون مرض بدون مرض أتاه هادم لذعات ومات انتهت قامته من هذه الدنيا فلان خرج في الصباح بكامل زينته يقود سيارته بيده فالتقى بسيارة أخرى وحصل الحادث ومات جميعا لا إله إلا الله سبحان الله العظيم يا إخواني لو يدري النبي موت يطلع من بيته ما يطلع لكن هذا الموت يأتي بدون إنذار يا إخواني. بدون إنذار نسأل الله حسن القتال فلان جلس مع أصحابه في الليل وتحدث ولما أتوا يوقظونه لصلاة الفجر وإذا هو جثة هامدة لا إله إلا الله الله أكبر اللهم أبطى إنا نسألك حسن القتال إخواني إخواني نسأل الله حسن القتال نسأل الله حسن القتال فكم والله من إنسان الآن يموت وهو متلبس في المعاصي والذنوب كم من إنسان يموت وهو متغطرس في معاصي الله جل جلال وكم من إنسان يموت وهو قائم يصلي أو هو راكع أو هو ساجد أو هو يقرأ القرآن أو هو يذكر الله والله الفرق, الفرق واسع الفرق شاسع يا إخواني لا إله إلا الله نسأل الله حسن الختام وعند القبر ما تدخل القبر بوظيفته هل سمعتم بأن ظابطاً دخل القبر ب... بنجومه على كتفه أو مديرا دخل ببشته وماسته أو تاجرا دخل بشيكاته وصناديقه لا ويوم نسير الجبال العموم ليست دعوة للنخبة من المثقفين والمتعلمين ولا لكبراء القوم وعليتهم ولا للعرب ولا دعوة لفترة معينة أو جيل خاص بل هي دعوة أبد لكل الناس لا يجوز أن نسبتني من الدعوة أحدا ولا أن نجاري بعض العادات الاجتماعية أو المورثات العقلية التي توهمك أن هناك من لا حاجة لدعوتهم لأنه لأمل لا في هدايته الله تعالى يهدي من يشاء وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز لقد أسلم عمر الذي كان يتربص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعد العدة لقتله فلما قرب من الصفا نعم توجه الدعوة للنصارى بالأسلوب الشرح وتوجه الدعوة لليهود مع ما عرف عنهم من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 وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واكتفى أثره وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله من أعظم النعم التي يمن الله بها على الإنسان في هذه الحياة نعمة الإيمان والدين ومن أعظم وأجل النكبات وأخطر العقوبات التي يعاقب بها الإنسان في هذه الحياة هي عقوبة الحرمان من نعمة الإيمان والدين فمن أكرمه الله بنعمة الهداية فقد أكرم وأنعم عليه بأعظم نعمة ومن حرم هذه النعمة فقد عوقب بأعظم عقوبة ينالها في الدنيا والآخرة ذلك يا عباد الله لأن النعم إنما تعرف بآثارها ونتائجها فكلما كان أثر النعمة كبيرا كان قدرها كبيرا وأثر نعمة الإيمان لا ينحصر فقط في هذه الدار إنه أثر يرافقك أيها الإنسان عبر رحلتك الطويلة التي تقطعها منذ أن تولد حتى تستقر قدمك إما في الجنة وإما في النار الإنسان في سفر وفي رحلة وفي مراحل رحلة الحياة ثم رحلة الموت ثم رحلة الحياة البرزخية في القبر ثم رحلة الحياة يوم القيامة ثم آخر محطة يقف فيها الإنسان خلود في الجنة في الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم او خلود في النار لمن حرم نعمة الايمان عاظنا الله وإياكم منهم فنعمة الايمان معك في الحياة ومعك عند الموت ومعك في القبر ومعك في الحشر ومعك الى ان تدخل الجنة وعقوبة الحرمان من نعمة الايمان لعنات في الدنيا وغضب من الله عند الموت وعذاب في القبر وعذاب في الحشر وعذاب في النار أعاذنا الله وإياكم من النار لذا كان حريا بالعقلاء أن يكون تركيزهم على الحصول على نعمة الإيمان والدين لا تفكر كثيرا ولا تشتغل كثيرا بغير هذه النعمة فإنك بالإيمان تكسب كل شيء ولا تخسر شيء تكسب الدنيا والآخرة وبغير الإيمان والدين تخسر كل شيء ولا تكسب شيء ما الذي يكسبه البعيد عن الله ما الذي يكسبه المجرم والكافر والفاجر يكسب الغضب يكسب الصخط يكسب اللعنات يكسب البعد عن الله يكسب مخالفة أوامر الله عز وجل وهذه النعمة هي التي امتنى الله بها امتن الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم وامتن الله بها على الأمة إلى يوم القيامة يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك يعني يتم دينه وإيمانه عليك ويقول عز وجل فأما السائل فلا تنر وأما بنعمة ربك فحدث يعني بدين الله وامتن الله بهذه النعمة على الصحابة فقال في آخر ما نزل في حجة الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه يقول الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إيش النعمة التي أتمها الله على الصحابة في عهدهم هي نعمة التي نتصورها الآن لقد انقلبت مفاهيم أكثر الناس فظنوا أن النعم هي النعم البهيمية ملء البطون وانتفاخ الجيوب وشهوات الفروج وعمارات وسيارات هذه نعم يعطيها الله الكافر ويعطيها الله المسلم لكن النعمة الحقيقية التي أرادها الله والتي ينعم بها الله على من أحب من عباده هي نعمة الإيمان والدين يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم منهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يعني هذه النعمة من الله نعمة الطاعة من يطيع الله والرسول هذا هو الذي أنعم الله عليه أما واحد عاصي وشبعا ك ملايين، ملايد لكنه عاصي ما المسجد هذا منعم عليه هذا لا والله هذا معاقب عقوبة ليس بعدها عقوبة ليه لأن حرم من نعمة الصلاة حرم من نعمة الهدايا حرم من نعمة القرآن وعنده مال المال مع اليهود المال مع الكفار عنده إمارة العمارات مع الكفار عنده سيارات سيارات مع الكفار أجل النعمة التي يختص الله بها يختص برحمته من يشاء وش الدين فإذا أعطاك الله الإيمان وجعل قلبك حي وجعل عندك نور في قلبك هذه النعمة التي اختصك الله بها يقول الله عز وجل بها واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم بكثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكرى إليكم الكبرى والفسوق والعصيان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوك والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة أن يحبب الله إليك الإيمان ويزينه في كلبك فترى كل شيء بغير الإيمان ما هو بزين يحبب الله إليك الصلاة فلا تعيش إلا بها يحب الله إليك القرآن فلا تستانس إلا بتلاوة كتاب الله يحب الله إليك العلماء يحب بالله إليك الدعاء يحب بالله إليك المساجد يحب بالله إليك الحج يحب بالله إليك العمرة يحب بالله إليك الصيام تفرح بكل عمل يحبه الله ويرضاه وأيضا يزينه في قلبك ويكره إليك المعاصي أكره شيء عندك أن الله إذا رأيت مرأة متبججة إنك تغض بصرك إذا سمعت أغنية فكأنما رصاصة تدخل في أذنك إذا عرض عليك ريال حرام تضطرب ولا تقدر تأكل ليش؟ لأن الله كره إليك الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمه هذه هي النعمة الحقيقية لأن من الناس من انقلبت موازينهم فحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان أكره شيء عنده يوم يسمع الله أكبر أكره شيء عنده أن يرى داعيه إلى الله واكرا شيء عنده ان يقال له ثم الى طاعة الله لكن يحب كل شيء غير الله يقول الله عز وجل واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون اذا ذكرت المباريات وذكرت الحفلات ذكرت طار والطبل والزير ذكر السهرات هذه ما يحتاج مثل الخيط ينقطع عليها لكن ذكرت الندوات ذكر العلم ذكر الدعاء ذكرت الصلوات اوه اشمأس قلبه ليه ما هو مؤمن بالله ما رزق نعمة الايمان حرم من نعمة الايمان اجل يا اخي بالله النعمة الكبرى التي تستطيع ان تسعد بها في الدنيا والاخرة هي نعمة الايمان والدين ويقول قائل او يسأل سائل ما اثر هذه النعمة أثر نعمة الإيمان يتصور بعض الناس أن أثرها فقط في الآخرة أما الدنيا فإنها يعني تمنع من الشهوات وتقيد الإنسان وتمنع مما يريد وهذا فهم خاطئ واعتقاد باطل إن أن أثر نعمة الإيمان معك في الدنيا ومعك في الآخرة يقول الله عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة إذا تبغى ثواب الدنيا العاجلة ترى عند الله في دين الله الدنيا والآخرة لكن إذا ما أخذت الدين ضيعت الدنيا وضيعت الآخرة خاسر من, من ليس له دين وقد يقول وقائل كيف خاسر نقول الله يقول في القرآن والعصر إن الإنسان من الإنسان أنا وأنت وكل إنسان على وجه الأرض الله يقسم بالعصر وهو الدهر والزمن والعصر إن الإنسان لفي خسر خسر كيف خسر خسر وأنا صاحب عمارة أنا ماني خسران خسر وأنا صاحب وظيفة خسر وأنا في منصب نعم خسر كيف الآن الخسارة في معروف الناس هو أن يمتلك الإنسان شيء ثم يفقده هذه تسمى خسارة بنى عمارة وانهدمت خسارة اشترى سيارة وانصدمت وانراحت خسارة حفر بئر وطاحت خسارة تزوج بزوجه وماتت خسارة المهم توظف في وظيفة وفصل منها خسارة هذه خسارة في الدنيا طيب عند الموت ما الذي يحصل للإنسان إذا كان موظف يخرج من وظيفته وإذا كان في عمارة ينكس من عمارته وإذا كان مع ملايين يخرج من ملايينه هل يبقى مع شيء عند الموت ولا لا عليه خاسر ولا لا خاسر الملك وهو يموت في آخر لحظة من حياته قبل يموت يقدر يشكل الوزراء يقدر يقيم الحروب يقدر يعمل كل شيء لكن بعد الموت ولا شيء انتقل الملك لغيره ولا يعمل شيء كل إنسان عند الموت خاسر إلا الذين آمنوا الذين آمنوا بعد الموت يربحون الآخرة ولذا إذا أردت أن تكون رابحا فعليك بالإيمان حتى لا تموت وأنت ما عندك عمل إذا كانت تخسر الدنيا لأنك تموت منها وتخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين فلا تخرج من الدنيا خاسرا بحيث تخسر الدنيا وتخسر الآخرة خلك خير إذا خسرت الدنيا وإذا تربح الآخرة إذا أودعوك بالحضرة المظلمة وتخلوا عنك ورفضوك أولادك وأهلك وأموالك تكتسم من بعدك وما معك من الدنيا شيء وإذا بالجنة تستقبلك وإذا بالعمل الصالح يمهد لك وإذا بقبرك يسير روضه من رياض الجنة وإذا بالملايكة تستقبلك وتفرش لك فراش من فراش الجنة ليه؟ لأنك من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما أثر نعمة الإيمان ففي الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا فهي أولا أن الإيمان والدين يقدم للإنسان التفسير الحقيقي لهذه الحياة ما هذه الحياة؟ من يستطيع أن يعرفها؟ ما حقيقتها؟ من أين جاء إليها الإنسان؟ ولماذا جاء إليها؟ وإلى أين بعد أن يموت الإنسان؟ أسئلة محيرة حارت في فهمها العقول في القديم والحديث وعجزت كل الفلسفات والأفكار والنظريات أن تجيب على هذه الإسئلة وعاش الإنسان في عذاب وعاش الإنسان في شقاء وهو يعيش وهو لا يدري لماذا يعيش حتى قال شاعرهم جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري لا يدري لماذا يعيش ولهذا يعيش الإنسان في عذاب لأنه لا يدري لماذا يعيش من الذي يقدم لك التفسير الحقيقي إنه الإيمان بالله عز وجل إنه الدين إذا عرفت أنك تعيش لعبادة الله وأنك عبد من عباد الله وأنك تعمل صالحا لتلقى الجزاء عند الله وتترك السيئات لتلقى الأجر عند الله فإن قلبك يطمئن وإذا حصل هذا لك انشرح صدرك وهذا أثر من آثار نعمة الإيمان وهو انشرح الصدر يقول الله عز وجل فيه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة حياة طيبة هو أصلا كان حي لكن إذا عمل إيمان وعمل صالح يصير الله يحيي حياة ثانية غير حياة البهائم حياة طيبة حاجة في الدنيا ولنجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال العلماء الحياة الطيبة هي هدوء النفس استقرار القلب الطمأنينة السكينة حالة التي قال الله بها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن محاب لماذا يحصل في, الأمن في القلب الأمن والطمأنين بالإيمان لماذا؟ لأنه عرف الإنسان لماذا يعيش استقر قلبه على أنه يعيش لغرض معين فسكنت جوارحه فالله عز وجل يطمئن في حياته الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله أي بدين الله لا يطمئن القلب بالمال ولا يطمئن القلب بالزوجات ولا يطمئن القلب بالوظائف والعمارات تطمئن الأجساد أما القلب لا يطمئن إلا بالإيمان بالله فإذا لم يحصل له هذا عاش بعيشة ضنكة كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة آما قال رب لم حشرتني آما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا بنسيتها وكذلك اليوم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى فهذا أثر عاجل لك بالدنيا تعيش في أمنه وهل الإنسان مطلب غير أن يعيش سعيد الآن التكالب على الدنيا والتنافس من الدنيا والتناحر عليها من أجل السعد ولكن والله لا توجد السعادة إلا في الإيمان بالله. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد السعادة ليست في أكل ولا في شرب ولا أن تسكن في عماره ولا أن تملك بلايين ولا أن تركب سيارة ولا أن تتزوجها هذه سعادة مادية السعادة الحقيقية في أن تكون على صلة بالله السعادة واللذة في ركعة لله خاشعة في تلاوة لكتاب الله في صيام يوم من أجل الله في انتصارك على شهواتك في استقامتك على دينك هذه هي السعادة والذي ذاكها الذي ذاكها لا يتخلى عنها ولو قطع قطعة قطعة يقول عليه الصلاة والسلام والحديث بالصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ثلاث من كنا في قلبه وجد بهم حلاوة الإيمان ومن ضمنها قال أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار لو خير بين أن يرتد عن الدين أو يكذف في النار لاختار أن يكذف في النار ولا يرجع إلى الكفر ليه ذاك حلاوة الإيمان لا قطعم الإيمان وقد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فأثر من آثار نعمة الإيمان أنك تعرف لماذا خلقت وأثر ثاني أن الله يرزقك الأمر والطمأنينة في قلبك وأثر ثالث أن الله عز وجل يتولاك الله ولي الذين آمنوا ومن كان الله وليه فلا يخاف ظلما ولا حظما يتولاك الله فيسددك ويسر أمرك. ويرزقك من حيث لا تحتسبت وكل عمل تسير فيه تجد أمامك نور ليه؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم كفلين يعني نصيبين من رحمته نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة ويجعل لكم نور أي فرقان بين في نظرك وفي قلبك تنظر به الطريق فترى كل ما أمامك من بوحي من الله بنور وهدى من الله عز وجل ويغفر لك إذا أنك أخطيت أو زللت لأنك بشر فإن الله عز وجل يغفر ذنبك ويرفع كربك لماذا؟ لأنك مع الله وهل هذا, هل هذا شيء سهل أيها الأخوة إنه من أعظم نعمة على الإنسان أن يكون على نور من الله عز وجل من آثار نعمة الإيمان أن الإيمان يضبط سلوك المكلف المكلف بغير دين وبغير ايمان ما يدري اين يتجه ولكن بالدين والايمان خلاص متجه اتجاه واحد ولذا كل امر يسخط الله يمتنع عنه كل امر يرضي الله يسير فيه يعرض عليه الزنا فيقول في معاذ الله انه ربي احسن مثوى يدعى الى ممارسة اي شيء من المحرمات فيقول في لا يستثار سرقه فلا يسرق ولذا يعيش آمن منضبط من بيته إلى عمله إلى مسجده إلى مصالحه ولا يقع في جريمة ولا يقع في مشكلة فيعيش آمنا مطمئنا ولو جئنا إلى أصحاب السجون الذين ينتظرون الأحكام الشرعية وسألنا كل واحد منهم عن قضاياهم لوجدنا لو أن الشيطان هو الذي أوقعهم في هذه المشاكل تأتي إلى السارق تقول له لماذا سرقت فيقول الشيطان وأنتش قضيتك قال أنا قاتل وأنتظر السيف كل جمعة ليش تقتل قال الشيطان وأنت قال وأنا روجت أو هربت المخدرات ليش تهربها قال الشيطان متى تسلط عليهم الشيطان لما تركوا إيمان يقول الله عز وجل إنه يعني الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم مشركون فإذا أصبح عندك إيمان أصبح عندك حصانة عندك وقاية يجيك الشيطاني لك في أي أمر تقول لا معاذ الله يعرض عليك جريمة تقول معاذ الله فتعيش آمن لا تدخل سجن ولا يقام عليك حد ولا تقف في موقف شين لماذا لأن الله عز وجل حفظك الآن فيه بشر في هذا اليوم أنتم الآن ستخرجون من هذه الجمعة بإذن الله وتذهبون إلى بيوتكم وتتناولون الغداء مع أزواجكم ومع أولادكم وليس في قلوبكم إلا الأمن والطمأنينة فأحمدوا الله على هذه النعمة لكن من الناس الآن من هو ينتظر أن يدعى ويقال له اكتب وصيتك واغتسل آخر غسله في الحياة ايش فيه؟ قالوا اليوم اعدامك وتسمعون كل يوم جمعة بعد ساعة اثنين ونص الأخبار بيانات من وزارة الداخلية عن تنفيذ أحكام الله في المجرمين وهذه من نعم الله علينا في هذه البلاد علينا أن نشكر الله على هذه النعم يا أخواني فإن إرقامة الحدود في الأرض تطهير لها والله الذي لا إله إلا هو لو لم تطبق شريعة الله في هذه الأرض لأكل الناس بعضهم بعضا ولكن نشعر بالأمن تنام قرير العين بابك مفتوح وسيارتك مفتوحة وتمشي السيارة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال محملة بمئات الآلاف ما فيها الأسواك ما حد يخاف على شيء ليش طبقت شريعة الله؟ وقف كل إنسان عند حده فلنحمد الله على هذه النعمة أيها الإخوة ولنحمد الله على نعمة الستر أنك مستور هل تتصور وهل تعرف مقدار المعاناة التي يعاني منها ذلك الذي يخرج إلى القتل لو استطعنا أن نصل إلى نفسيته ونأخذ شريحة من شرائح نفسه ونحللها أي حال حالة أيها الإخوة وهو يرى العساكر مصطفين حوله ويرى السيف ينتظر من أجل يقطع رقبته أو البندقية تنفو الظهرة وتخرج كبده أمامه كيف حالته أيها الإ ألا ما بعدها حالة نعوذ بالله وإياكم أن نقف مثل هذه الحالات. ما الذي ورط بهذه الورطة؟ نزغت شيطان نزغت شيطان بين وبين غير المسلم يتضاربون ويتقاتلون على كلمة ويقتل بعضهم بعضا على متر من الأرض ويقتل بعضهم بعضا على مبلغ من المال لكن لو أن عندك إيمان أيها الإنسان وعندك دين ما تستطيع أن تقتل ليه؟ تعرف كولد ابن آدم قابيل قابيل وهابيل في القرآن قص الله قصتهما علينا وهو أنهما قربا قربانا أي قدموا شيء لله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الله تقبل قربان واحد والثاني رفض الله قربانه لأن الله عز وجل يعرف من المخلص من هؤلاء فهذا الذي رفض قربانه قال لأخيه الثاني الذي قبل قربانه لا النكر قال إنما يتقبل الله من المتقين إيش تكتني أنا وياك تقدمنا بقربان لله والله قبل مني ولا قبل منك أجل أشي بك إذا الله رد منك؟ قال لا منك. قال إنما يتكبر الله من المتقين قال لا إن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصة يدي إليك لأقتلك يقول إذا أنت نفسك تبغى تقتلني أنا والله ما بقتلك ليش؟ قال العلماء كان أقدر وأقوى على الانتقام والبطش لكن منعه هو الله قال إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك فتكون من أصحاب النار وبعدين قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين والعياذ بالله فيا أخي المسلم نعمة عليك من الله أن تعيش آمن ما تعرف السجون ولا تعرف القضايا ليه لأنك ما تجيب المستقيم وكذا كلما دعاك واحد إلى جريمة أو خطيئة تقول لا ما أسير بالحق واحد من الناس أعرف قصته كان نائما في بيته وقد خلع ملابسه ولبس ثياب النوم واستسلم للنوم ويأتيه زميل له يدعيه من عند الباب يدق عليه، فتستجيب تستجيب الأم، تقول من؟ قال أنا فلان، من فلان؟ قال زميل فلان، زميل ولدها، أبغاه؟ قالت قد نام، قال قوميه قالت يا ولدي قد رقد للساعة 10 من الليل، وش جوومه؟ اشتبه بالحين، قال قوميه أبغاه، أمر أهم، فمسكين راحت جوومت ولدها وليتها ما جوومت، جوومتها قالت فلان يبغاك، طبعا بمجرد أن سمع كلمة فلان، الجفز مثل الحصان، إذا جوومته على الصلاة ما يجو، وإذا جوومته على أبوه ما يجو. وذا قومتها لأي أرض ما يقوم لكن ذا قومتها لزميلة يقوم فقام واقتحم ونزل عليه فقال له زميله عند الباب قال المسألة أبغاك تجي قال وين قال أنا عندي موعد معي صيدة يصطادون أعراض المسلمين ووريد أن تأتي معي لحمايتي واكتحميني يمكن يجيني شيء ولا شيء قال ذاك أبشر ورجع وخلع ثوب النوم ولبس ثوبه وأخذ مسدسه في جيبه ومشى وياه إلى عند البيت الذي يصطادون فيه أعراض المسلمين ثم قال له اجلس هنا جلس عند شجرة ودخل هذا الخبيث واقتحم البيت طمر على من السور ونزل على المرأة التي قد وعدها ولما دخل أحس به صاحب البيت صاحب البيت أزكن في واحد دخل بيته فأخذ مشعابه وفتح الباب هذاك لما سمع الباب فتح شرد وهذا صاحب البيت حرج من الباب واتجه جهة اللي, اللي يحميه فرأاه فلما رأاه طرده ظنا منه أنه الذي دخل البيت وهذا انشرد فلحكه ولما عدركه وضربه بالعصا أخرج الولد هذا اللي قدركه في فراشة المسدس وقتل راحب صاحب البيت وطبعا قبض عليه ولما جاءوا به إلى السجون حققه معه اعترف قال أنا القاتل ليش قتلت؟ قال أنا كنت نايم جابوا هذاك اللي دعاه قال أفضل لا دعيته ولا أعرفه ولا أعرفني كيف ما دعيتني؟ قال أبدا عنهني بالشهود والثبوت أنني في الليلة الفلانية من أولها إلى آخرها أنني في القرية الفلانية وجاب شهود يشهدون لله عن خلق الله أنه موجود طول الليل في القرية الفلانية وجلس أيام العالي وأطلقه وهذا جلس في السجون سنوات ثم أخرجوه وقطعوا ركبته لماذا؟ ما الذي أخرجه؟ لو أنه يخاف الله؟ لو أن عنده إيمان ودين ودعاه صاحب السوء وقال له أنا رايح للحرام كان قال اتق الله يا عدو الله تغزو على بيوت الله تفطاد محارم الله ورجع في فراشة لكن جره إلى الشر أنه خبيث وأنه ليس عنده إيمان بالله عز وجل فالإيمان يا عباد الله حصن لك أيها الإنسان حماية لك يحميك من الشر يحميك من الزلل هذه آثار نعمة الإيمان بالدنيا قبل الآخرة أما آثار نعمة الإيمان بعد ذلك فهي الآثار الحقيقية أول أثر عند الموت في ساعات الحرج في ساعات انكشاف الحقائق في ساعات زوال الحواجز هناك في ساعات لحظات الموت لحظات حريجة لحظات يرى الإنسان الجنة فيها والنار يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا يتمنى أنه قد صلى يتمنى أنه قد تاب إلى الله يتمنى أنه قد عمل الصالحات لكن ما عاد ينفع شيء في ذيك اللحظات يثبت الله أهل الإيمان بالقول الثابت وهي شهادة أن لا إله إلا الله المؤمن عند الموت طوال يودع الدنيا بهذه الكلمة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وفي الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذه علامة من علامات حسن الخاتمة إذا حضرت وفات إنسان ونطق بالشهادة عند الموت ومات عليها فاعلم أنه من أهل الجنة ولكن من الذي يثبت عليها أيها الإخوة؟ من الذي يقولها لا يثبت عليها إلا من عاش عليها في هذه الدنيا من عاش على لا إله إلا الله وحكم عينه بلا إله إلا الله فلم ينظر بها فيما حرم الله وحكم أذنه بلا إله إلا الله فلم يستمع بها ما حرم الله وحكم لسانه بلا إله إن الله لم يتكلم فيه بما حرم الله وحكم يده ورجله وفرجه وبطنه وزوجته وأولاده وتجارته بيت حياته كلها مبرمج على لا إله إلا الله حتى أصبحت لا إله إلا الله تسير في عروقه وتتردد مع أنفاسه هذا عند الموت طوالي بدون تردد يقول لا إله إلا الله لأن عاش على لا إله إلا الله وعرف لا إله إلا الله فلا يق فلا يتردد بل يقولها لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت يعني لا إلا الله في الحياة الدنيا يعني عند الموت وفي الآخرة يعني في القبر ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فإذا قال لا إله إلا الله حرج متوجا برضوان الله ورحمة الله ومعه هذه البطاقة وهذه الشهادة وهذه الرخصة العبور إلى الجنة لا إله إلا الله وبعدين في قبره يسأل ثلاثة أسئلة من ربك ما دينك من نبيك أسئلة مكشوفة تبدو الإجابة عليها سهلة لكن سهلة ذا الحين وصعبة عند الموت نظرا لأن اللسان هذا المتكلم يسكت الله يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللسان الكذاب اللي يجيب الدعاوي ويسوي الأمور ما في لسان ما في إلا عمل من يتكلم يتكلم, يتكلم الجوارح عند الموت يسأل الميت في قبره من ربك ما دينك من نبيك فيثبت الله المؤمن ويقول ربي الله لأنه عرف الله ديني الإسلام لأنه عاش على الإسلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سار على منهجه واتبع سنته فينادي منادم من السماء صدق عبدي افرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وينام كما ينام العريس هذه ال التي في القبر ثم تأتي النعمة الكبرى يوم القيامة يبعث الناس من قبورهم ويبعث صاحب الإيمان لا خوف عليه ولا هو يحزن الملائكة عنده يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة يقوم من قبره ويبعث وإذا بعث الملائكة عند رأسها يقول لا تخاف ولا تحزن نبشرك بالجنة لأنك ولي الله في الدنيا فنحن أوليائك الآن وبعدين يأتي على كربات يوم القيامة وأهوالها فيتجاوزها بسهولة أولا يمر على الصراط كالبرق الخاضر ثانيا يشرب شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يضمأ بعدها أبدا ينقضع الضمأ إلى أبد الآبدين عند هذه الشربة بعدين يستظل في مضلة الرحمن لأن الشمس تدنو من الرؤوس حتى تغلي منها أدمغة العباد كما يغلي اللحم بالقدور من حرارة الشمس وما في مظلة ولا سيارة ولا إمارة ولا شيء إلا مظلة الله من استظل بدين الله وشريعة الله هنا أظله الله بظل عرشه يوم لا ظل الله ومن عاش تحت جحيم وحميم وحرور الكفر والفس والمعاصي عاش تحت ألم وحرارة النار في النار والعياذ بالله وبعدين ياخذ كتابه بيمينه لأنه كان من أهل اليمين كان يمشي صح ما كان يعكس السير وما كان يمشي غلط ياخذ كتابه بيمينه ويقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أن ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بما عملتم في الأيام هذه كلوا واشربوا هذا جزاؤكم ما هو بما لعبتم وبما ضيعتم وبما سرتم في غير ما يريده الله تبارك وتعالى وبعدين يوزن موازين ترجح وتميل بالخردله الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حزنة يضعفها ويقول ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يوزن ترجح موازينه لأن عنده عمل عنده إيمان عنده عقيدة صافية عنده متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عنده صلاة في المسجد عنده أمر بمعروف عنده عن منكر عنده حب في الله عنده بغض في الله عنده أمر بطاعة الله عنده ذكر لله عنده تلاوة كتاب الله عنده عمل صالح فهذا ترجح موازينه قال الله ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وبعد هذه العقبات وتجاوزها يقال له أنت ناجح تجاوزت العقبات ادخل هذه الكرامة ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون نسأل الله الذي لا اله الا هو يجعلنا وإياكم من اهلها هذا مصيرك يا اخي وهذه حياتك في ظل الايمان بالله أما الذي لا يريد هذا فهو ما سنتكلم عنه في الخطمة الثانية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يا أخي في الله لا خيار لك في أن تسلك طريق الإيمان إذا أن الخيارات إنما تكون في الأمور المتقابلة والمتقاربة خيار أن تتوظف في وظيفة أو أخرى خيار أن تتزوج ببنت آل فلان أو بنت آل فلان خيار أن تدرس في كلية نظرية أو كلية علمية لكن خيار بين الجنة والنار خيار بين سعادة أبدية أو شقع أبدي يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الحيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله لي عيم ما يبغى طريق الله ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا ظل ظلالا واضحة من يرفض طريق الإيمان ويستمر في طرق الغوياة والظلال فهذا يشقف في الدنيا ويشقف في الآخر يشقى في الدنيا لأنه لا يدري كما ي... لماذا يعيش يعيش كما تعيش البهائم كما قال الله والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم وكما قال عز وجل تحسب ان اكثرهم يسمعون ويعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا فيعيش كما تعيش البهائم وبعدين يعيش قلق قلق ليه لأن جميع متع الدنيا لا تفسر ولا تستطيع أن تنفس عنك العذاب الداخلي هنا إلا الإيمان بالله عز وجل فيعيش في قلق وفي عذاب ولو كان في أعلى وأرقى صور المتاع الدنيوي وها هي أوروبا الكافرة ها هو الغرب الكافر يعيشون قمة في التطور المادي فجروا الذرة طوعوا المادة سبحوا في الفضاء غاصوا في الماء عملوا المعجزات في المادة لكن هل حققت له بالمادة سعادة؟ هل استطاعت المادة أن تحل الغاز الحياة؟ إن ضغط الحياة المادية قد ضغط على أنفسهم من الداخل حتى فجرها فتفجرت النبوز في مشاكل ومعضلات من أبرزها الانتحار ظاهرة الانتحار في الغرب ظاهرة شائعة الأمراض النفسية الجنون المسرحي والتمثيلي الجنون الكروي التحلل الأسري التفكك الاجتماعي حياة جعيمية يألف الإنسان منهم كلبه ولا يألف حقوقه ليش لأنهم لم يجدوا الحياة الحقيقية في ظل الإيمان بالله أزوجل فيحرمها الإنسان وبعدين عند لا يضبط الله سلوك يعيش ملطخ به في كل الأرض العياذ بالله لا يتولاه الله ولا يسر الله أموره وكل ما في طريق عسرها الله عليه يجعل أمره كله عسر لأن الله يقول وأما من بخل واستغنى وكذب بالعسنة فسنيسره للعسر والعياذ بالله وعند الموت يقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها. ما يقدر أبدا يلجم على لسانه اليوم نختم على أفواههم ولو كان يعرفها قبل لكن ما عمل بها ما يقولها وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي ذكر قصصا كثيرة عن قوم حضرتهم الوفاة وقيل لهم قولوا لا إله إلا الله فما قالوه واحد منهم قيل له قل لا إله إلا الله وكان يبيع في الربا ويبيع العشر بعشرين يسلف الناس عشر ويستلمها بعدين بعشرين قالوا له قل لا إله إلا الله قال العشرة بعشرين وما على العشرة بعشرين وفي العصور المتأخرة هذه نقل إلينا أن رجلا ممن كان يبيع ويشتري في العقار بطريقة محرمة لما حضرت الوفاة قالوا له قل لا إله إلا الله قال على شرعه قالوا له قل لا إله إلا الله قال برخصة بلدية وما على شرعه الرعاية بالله وشاب وقع له حادث مروري وجاءوا عليه وقد قطع الدراكسون بطنه وهو يلفظ أنفاسه والمسجل شغال وهو في آخر رمك يتكلم ويغني مع المغنية ويقول هرع الحب سكارا مثلنا مات على هذه الكلمة والعياذ بالله ما رأى أسكر ولا أفشل منك ولا أجناسك والعياذ بالله أن تعيش على هذا وتموت على هذا والعياذ بالله فانتبه يا أخي لأن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعندما يريد أن يقول لا إله إلا الله ما يقولها رجل كان يدخن ولما حضرت الوفاة كيل له قل لا إله إلا الله قالها بولي دخان يبغى يكيف في القبر قال ما عند معك دخان بتموت الحين قل لا إله إلا الله قال والله ما أقولها أنا بريء منها تبرأ من لا إله إلا الله فقلت على لسانه الذي قد لوثه في هذه الخبائث العياذة الله هذه مصيبة على الإنسان عند الموت وفي القبر يسأل من ربك ما دينك من نبيك فيذهن مثل الذهن من النوم يقول ها ها ها لا يدري لا يدري من ربك لا يدري من نبيك لا يدري لا الله يقول ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وبعد ذلك تقول الملائكة لا دريت ولا تليت يعني جعلك ما تدري ثم يضرب بمطرقة على رأسه فيسير طحينا إلى قدمه ثم يعذب إلى يوم القيامة ويفرش له فراش من النار ويفتح له باب إلى النار وينام كما ينام اللذيغ والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة فإذا بعث الناس من قبولهم قام وعليه الذلة يقول الله عز وجل يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترخّهم ظل ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يمر على الصراط فيسقط ياهب قدمه الأولى والثانية في سواء النار والعيار بالله يأتي إلى مظلة الرحمن فيطرد لأنه ما استظل بظل الله ولا بظل شريعة الله يأتي إلى الحوض ليشرب فيزاد لأنه ما شرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان مشربه مشرب غير غير شرعي يأتي ليوزن فيخف ميزانه لأنه رخيص كافه ليس معه عمل ما عنده إلا غاني ولا عنده إلا مسلسلات وأفلام فيديو ولا عنده إلا أمواس يحلق بها لحية نهار لماذا كافه لا قيمة له عند الله عز وجل وبعد ذلك ي... ي... يعطى كتابه بشماله الشهادة حق يرى الناس يأخذون كتبهم بأيمانهم فيقدم يمينه فتضربه الملائكة على كتبه فتطيح يمينه معد معه يمين فيأخذ الكتاب بالشمال فإذا رأى الشمال وإذا بعمله كله من يوم خلقه الله حتى مات مسجل. قال الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك أنت اللي ملته أنت اللي عبيته بالمنكرات والمعاصي كفى بنفسك اليوم عليك حسابه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فإذا رأى كتابه قال يا ليتني لم أوت كتابي يقول ليتني ما شفت هذا الشهادة ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية قال الله خذوه فابلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه سلسلة من سلاسل النار ذرعها سبعون ذراع بذراع بالجنب النار يدئس لك فيها تدخل من فمه وتخرج من دبرة ليتشوى في النار كما تتشوى الدجاجة في المجلة لا حول ولا قوة إلا بالله ليش قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فيا إخوتي في الله من كان مستقيما وملتزما بمنهج الله فليحمد الله وليطلب من الله الثبات حتى يلقى الله ومن كان مقصرا وكلنا ذلك الرجل كلنا مقصرون فلنتوب إلى الله عز وجل ليتوب الإنسان منا ولا يؤجل التأجيل ليس من لا تقول أتوب بعدين بعدين ما تملكها عنك قد تقول تتوب بعدين وتموت هذا اليوم أو تموت بعد شهر أو بعد سنة خطر كبير أن تجازف بمصيرك وأن تخاطر به ولا تتوب الأفضل والخيار الأمثل أن تتوب الآن لأنك إذا تبت وفاجأك القضاء والقدر وإذا بك سلمت وإذا تبت ومد الله بأجلك وإذا بك كل يوم ترتفع درجة عند الله لكن إذا أخرت التوبة وأجلت الرجعة إلى الله ومت ولقيت الله وهو عليك سأخذ كيف تصنع؟ كيف تركعها مع الله وان لم تموت مد الله لعمرك وانت عاصي كنت كل يوم تزداد اثن لو مت اليوم احسن من تموت بكرة لانك بتضيع خمس صلوات وبتضيع معاصي وبتعمل في معصية الله والعب الله اجل الافضل لك ان تتوب الحال وسوف تجد ربا كريما يغفر الذنب العظيم ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله جميعا إنه من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا لا تقول أنا كثير المعاصي أنا سويت وأنا سويت مهما عملت من ذنوب فإن رحمة الله أوسع من ذنوبك بل إن الله عز وجل لا يغفر الذنب فقط ولكن يغفر الذنب ويبدل الذنب كله حسنات قال الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فيا يا إخوتي في الله لا بد من الرجعة إلى الله لا بد من العودة إلى الله لأننا سنموت أو لو كنا مخلدين لو كنا لن نموت كان من حقنا أن نعصي وما دام الإنسان على يقين إنه سيموت ولن يستطيع أن يفلت من قبضة الله فإن الأفضل في حقه أن يتوب إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله فقد أمركم بذلك مولاكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورض اللهم عن الحلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن معهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام, الإسلام, الإسلام, الإسلام والمسلمين أيها الإخوة في موجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة ألاف وخمسمائة وأربعون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com